بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل المذة المذة الذي جمع مالا وعدده يشتب نار الله موقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في